بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إ ذ ا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر أ ل م تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي